بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الأحبة حياكم الله مرة أخرى في مجلس من مجالس الجنة أسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في مثل هذه المجالس المباركة أي جمعنا جميعا ومن يستمع إلينا في الفردوس الأعلى من الجنة كنا في الحديث عن المرحلة الثانية المتعلقة بحروف المعاني وقد سمعنا وقرأنا أنثلة على حروف المعاني وعلى أثرها في فهم كتاب الله عز وجل وفي هذه الحلقة نواصل ما كنا بدأناه في ضرب هذه الأمثلة وإن كان هناك من سؤال قبل أن ننتقي إلى بقية الأمثلة أرجو ذلك هل هناك من السؤال؟ طيب أن يكون الكلام واضحا إذن تفضل يا عبد السلام أقرأ. لا يقبل الله المثال الرابع أوده تعالى وهذي إليك بجذع النخلة في صورة مريم. الهز تحريك الشيء وفعله يتعدى بنفسه فنقول هز الرمح أو الشجرة ونحن ذلك. وفي هذه الآية عداه بإلال يضم الهز مع الادناء والإمالة والتقييد من فعل الهز وهي مريم عليها السلام. وفي هذا مزيد وكرامة لمريم عليه السلام أحسنت بارك الله فيك الآن قتبتم الآية اكتبوا الآية وهزي إليك بجذع النخلة أصل الهز في لغة العرب هو تحريك الشيء وهذا الفعل في اللغة لا يحتاج إلى حرف يتعدى به فأنت تقول لأحد إن تأمر أحدا فتقول هزة الرمحة أو تقول هززت الشجرة ونحو ذلك من, من الكلمات والعبارات لا تحتاج أن تعدي هذا الفعل بحرف فلا تقول هززت إلى الشجرة أو هز إلى الرمح ونحو ذلك لكن هذه الآية الكريمة عدي فيها هذا الفعل بقوله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجدع النخلة وهزي إليك بجدع النخلة فما سر ذلك وما سببه؟ اقرأ يا عبد السلام بيان ذلك أن المنصوص عليه في الآية أنها لجأت إلى جذع النخلة لا إلى نخلة كاملة ومع هذا أمرت أن تهز الجذع وتميله نحوها ومن كرامة الله لها أن الجذع لن يستجيب لهزها فقط بل وسيميل, بل وسيميل نحوها إجابة لجذبها له بيديها الضعيفتين غاية الضعف وهذا أبلغ في الإعجاز وأدل على قدرة العزيز الوهاب جل وعلا ثم جاءت الباء بجدع النخلة وهي للإلساق لتؤكد عليها أن تمكن يديها من الجدع حال هزها غايتها تستطيع من التمكن وهذا أمر لها بفعل كل ما في وصلها من الأسباب الدنيوية نعم هذا هو ما يبين لك بعض أسرار هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول فيها وهزي إليك بجدع النخلة كما ذكرنا سابقا الهز لا يحتاج إلى حرف يتعدى به ولكنها عديت هنا بالباء بقوله سبحانه وتعالى وغزي إليك بجدع النخلة هذه الباء كما ذكرنا أما من معانيها الإلصاق فالمقصود هنا أن تتمسك بهذه الشجرة تمسكا قويا شديدا جدا بحيث أنها عندما تمسك بها يكون هذا المسك مسكا قويا شديدا متمكنا منها فهذه من جهة الباء ودلالتها على الإلصاق وأيضا جاء حرف إلى وهزي إليك بجذع النخلة ليكون هذا الهز فيه جر وجذب إليها فيه هز وجر وجذب إليها طيب هذا الجذع وهو جذع فيما يظهر كما قاله جماعة من السلف رحمهم الله أنه مجرد جذع لا نخلة كاملة أنه مجرد جذع لا نخلة كاملة لأن الله عز وجل إنما ذكر جذع نخلة وهزي إليك بجذع النخلة ولم يقل غزي إليك النخلة وإنما ذكر جدع نخلة قد يقال بأنه ذكر الآن يعني بعض ما يهذ من أجل أنه هو المقصود بالمسك والجد يعني ذكر شيئا وأراد الكل ذكر البعض وأراد الكل قد يقال هذا وهذا له وجه صحيح في العربية ولكن ظاهر اللفظ ولا مانع من البقاء على ظاهر اللفظ لأنه ليس هناك ما يمنع منه أبدا ظاهر اللفظ أنها إنما هذت جدع نخلة جذع نخلة وجذع النخلة لا يكون معه راس فيها فيه ثمرة وفيه جذوع ونحو ذلك وإنما هو جذع مجرد جذع مجرد فقط يعني صلب لهذه الشجرة وهذا الجذع فيه ما فيه من أنواع اليوبس قد يكون ميتا أصلا ليس بحي إذا كان جذعا مجردا ليس نخلة كاملة فعندئذ أمر الله سبحانه وتعالى هذه المرأة الضعيفة التي هي في حال المخاض أمرها ان تهز جذع النخلة وأن يكون هذا الهز في حال كونها ممسكة إنساكا قويا شديدا بهذا الجذع وأيضا كذلك أن تجذب هذا الجذع إليها هذه الأوامر بهذه المرأة الضعيفة في مثل هذا الحال هل هي أوامر مجردة من وقوع الأثر والاستجابة من هذا الجذع لهذه المرأة الضعيفة أبدا فالله عز وجل لم يأمرها بهذه الأوامر إلا لكي ترى قدرة الله سبحانه وتعالى وهي في مثل هذه الحالة الضعيفة مثل هذه الحال التي لا تستطيعه مع المرأة أن تفعل أدنى شيء كيف بأن تهز جذع نخلة كاملة ولكنه بدءا أمر من أجل أن نتعلم نحن جميعا أن المطلوبة والمأمورة به في شرع الله سبحانه وتعالى أن تفعل ما تستطيع ما تقدر عليه تفعله ما لا, تف... ما لا تستطيع فليس... فليس مطالبا به ولا يطلب منك ولا تؤمر أن تتكلفه ابدا وإنما تفعل ما تستطيعه من الأمور لا يكلف الله نفسا إلا, إلا وسعها فالآن هي عمرت أن تفعل ما تستطيع فإذا فعلت ألم يحصل الأثر بلا سيحصل الأثر ألم يحصل لما تتطلبه ما تقصده سيحصل لها لأن الأمر جاء من الله عز وجل وهذه الأم ليست عبثا وإنما هي جاءت من الله سبحانه وتعالى لترى هذه المرأة الضيفة الصالحة قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة في إنقاذها وفي فعل ما ما ما, ما لا يمكن أن يحدث لولا أن الله سبحانه وتعالى قدره ويسره لهذه المرأة إذن في القضية في قدرة بالله سبحانه وتعالى أراد أن يبهرها لهذه المرأة الضعيفة أمرها بأوامر فطبقت هذه الأوامر فحصل ما أمر به هذا الجذع من الاستجابة لهذه المرأة الضعيفة وهذي إليك يدنو إليك بجذع نخلة هذه كلها أوامر جاءت في حال يكون فيه الإنسان في غاية الضعف فإذا حصل للعبد في هذه الحياة الدنيا شيء من ذلك من حال المسكنة حال الضعف حال قلة الناصر حال الفقر الشديد حال بعد الأحبة والإخوة فإنه عندئذ ماذا يفعل الواجب عليك أيها العبد أن تفعل كما فعلت هذه المرأة الصالحة أن تفعل كل سبب تستطيعه من أجل درء هذا البلاء الذي حل بك تفعل ما تستطيع ولا تدخر شيئا أبدا افعل كل ما تستطيع مما له سبب في دفع هذا البلاء الذي حل بك عندئذ سيتولى بقية الأمر ربنا سبحانه وتعالى سيتولى الله عز وجل بقية الأمر وسيدرع عنك ما تخشى سواء كان ذلك في الحياة الدنيا أو كان في الحياة الأخرى نعم تقرأ المثال الخامس المثال الخامس قوله تعالى ويخرون لِلْأَذْقَانِ يبكون وَيَزِيدُهُمْ خشوعا اللام المفردة لها معان كثيرة جدا وأصم معانيها الاختصاص قال ابو السعود في تفسيره لهذه الايه اي يسقطون على وجوههم سجدا تعظيما لأمر الله تعالى أو شكرا لانجاز ما وعد به في تلك الكتب من دثفك وتخصيص الاقطان بالذكر للدلالة على كمال التذلل الحين اذ حين إذن يتحقق الخرور عليها وإثار اللاني للدلالة على اختصاص الخرور بها كما في قوله كما في قولك فخروا فريعا لليدين واللسان الذقن معروف والمقصود به هنا الوجه الذقن معروف أليس الذقن معروف معروف عند الجميع هذا هو الذقن هذا هو الذقن الذقن معروف الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء بأنهم يخرون للأذقان سبحان الله هل الخرور أصلا يكون ل للأذقان أو يكون ل <تصفيق> يكون على الجبهة الأصل يكون على على الجبهة وعلى الأمس فلما سبحانه وتعالى ترك الجبهة هنا ولم يذكرها ترك ال الأمس لم هنا وإنما ذكر الذقن كيف يكون الخرور للذقان هذا أمر يحتاج إلى وقفة ويخرون للأذقان كيف يخرون للأذقان كيف يكون هذا تأمل معي هذه الآية الذقن معروف والمقصود به هنا الوجه كله كما قاله ابن عباس وقفاذا وإنما خفت الأذقان بالذكر للدلالة على كمال التذلل وهذا ليس مقصودنا هنا وإنما المقصود أن ذكر اللام هنا عوضا عن على في قوله للاقان للدلال في على معانيين. أحسن الله. ليش ليس مقصودنا هنا؟ لماذا؟ لماذا ليس مقصودنا هنا؟ لأن الكلام عن الذقن هذا تابع لأي مرحلة مرحلة الأولى أو الثانية تابع للمرحلة الأولى لأن الأولى هي الكلام فيها عن ماذا؟ عن عن الدلالات دلالات الكلمات. وأما هذه المرحلة الثانية فالكلام فيها عن الدلالات. معاني. دلالة حروف المعاني إذن فالاولى الكلام فيها عن دلالة الكلمات ونحن الآن نتكلم عن دلالة, دلالة حروف المعاني فليس لها علاقة هنا لما خص ذكر الزقن في الآية ولم يذكر الوجه كاملا هذا ليس محله هنا وإنما محله في المرحلة الأولى عندما تتأمل الكلمات ترجع إلى كلمة ذقن في اللغة وماذا تعني ولما خص ذقن هنا في هذه الآية وترك الكلام عن الوجه كاملا ولما فسر ابن عباس وقتاده وغيرهم من أمة أهل التفسير فسروا الأذقان هنا بالوجوه لما فسرواها بهذا ليس هذا موطن ليس هذا موطن لأن الكلام هنا عن حروف المعاني فالكلام هنا عن قوله سبحانه وتعالى يخرون لل أذقان عن اللام هنا يخرون للأذقان الأصل أن يكون الخرور هل هو للأذقان أو على الأذقان؟ يكون على الأذقان على لأنه يخر يخر عليها يخر عليها لا يخر لها لا يخر لها وإنما يخر عليها. بذذا جاء هنا حرف اللام عن حرف على لدلالة معينة ستذكر لكن حتى لا يعني أشوش عليك الذهن سأذكر ما كلمة ذكرت الأذقان هنا ولم تذكر الودو مع أن هذا ليس هنا في هذه المرحله وانما هو في المرحله الأولى سر ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى سر ذلك ايها المبارك ان الخروره عندما يكون للاذقان عندما يكون للاذقان يكون اشد ما يكون خضوعا وخنوعا ودنا ومسكنه لله سبحانه وتعالى كيف هذا كيف هذا انت قد تخر على جبهتك على امسك لكن هذا الخرور وإن وقع إلا أن بالنسبة للأزقان لا تصل إلى الأرض وهذا هو الأصل تأمل هيئتك وأنت ساجد إذا سجدت ما الذي يصل إلى الأرض وما الذي لا يصل ما الذي يعني يماثل الأرض وما الذي لا يمسها الذي يمس الأرض هو الجباه والأم هل بالنسبة للطين يمس الأرض لا لا يمس الأرض فإذا خر الإنسان خرورا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى أي فيه تعظيم كامل لله عز وجل فإن هذا الخرور سيكون معه أيضا ماذا؟ خرور للأذقان خرور إذا, إذا وصل الزقن إلى الأرض فما حال الجبهة؟ ما حال الأنف؟ من باب إيش؟ من باب أولى أليس من باب أولى بل إن الخرور عليه سيكون عظيم جدا سيكون عظيما جدا بمعنى أنك تخر للأرض خرورا فيه, فيه تعظيم كامل لله سبحانه وتعالى فيه اجلال لله فيه خوف من الله فيه خنوع فيه مسكنة كاملة تامة لربك سبحانه وتعالى هذا الخرور إذا كان للأذقان فإنه يكون أتم وأعظم وأكمل من أن لو كان للوجوه أو للجباه والأذ واضح الكلام؟ واضح؟ فنعم لم تذكر الجبهة والأنف هنا من أجل أن الخرور على الأذقان أو للأذقان هو أبلغ فعندما ذكر الأبلغ لم يحتاج إلى ذكر ما هو أقل منه في الدلالة على الخضوع والخشية لله سبحانه وتعالى بقي الآن عندنا مسألة وهي محل الكلام هنا فيما يتعلق لما ذكر حرف اللامي ولم يذكر حرفه على في هذا الموطن نعم وإنما المقصود أن ذكر اللام هنا عوضا عن علا في قوله للتقان للدلاله على مانين معنى علا وهو الاستعلاء فأن الخرور وقع عليها ومعنى الاختصاص أي اختصاصها بالخروج وخصت هذه الأعضاء بالذكر مع أن اليدين والقدمين تخيران أيضا لأنها هي المقصود الأعظم من الخروج لأن كمال الذل والخضوع إنما يكون بها أحسنت يا بارك الله فيك حرف اللام هنا هذه اللام لها دلالة في لغة العرب وهذه الدلالة هنا ما هي؟ هي ماذا؟ هي الاختصاص ليس كذلك هي الاختصاص فكأنه خص الأذقان بالخرور كأنه خص الأذقان بالخرور على الأرض لما جاءت لام الاختصاص هنا ولم تأتي على لأن على لو جاءت هنا لدلت على الاستعلاء المجرد جل لك على أنك جعلت هذا الدقن مستعليا على الأرض يعني نامس الأرض مستعليا عليها في خرورك وسجودك لله سبحانه وتعالى ولكن لم تأتي على هذه لو هي التي جاءت في هذا الموضع لم تأتي بمعنى جديد لم تأتي بمعنى كامل يبين شدة ما وقع لهذا العبد من الخرور وشدة ما وقع له من الخشية لله سبحانه وتعالى والكلام الآن عن أئمة في دين الله عز وجل مع عباد الله سبحانه وتعالى عندهم كمال خضوع وكمال خشية وكمال خوف لربنا سبحانه وتعالى أثنى الله عليهم في هذه الآية ويخرون للأذقان فأثنى عليهم بهذا الخرور فخرورهم ليس كخرور غيرهم من الناس يعني سقوطهم على الأرض في سجودهم لله سبحانه وتعالى ليس كسجود غيرهم وإنما لهم سجود خاص يدل على كمال التعظيم يعني لهم كمال هذا هذا السجود في صفته يدل على عظيم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى فلذا ذكر السجود على هذا النحو ولذا ذكر السدود على هذا النحو ويخرون للأذقان أي أنهم خصوا هذه الأذقان بالسجود فسجد مع الوجه سجد أيضا الدقن سجد مع الجبهة والأنف كذلك فكان الخرور على أكمل ما يكون في توجه العبد لله سبحانه وتعالى حال سجوده وسقوطه على الأرض طالبا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى واضح الكلام؟ هذا هو المقصود من هذه الحروف التي جاءت في هذه الآية والتي قبلها نعم أكمل يا عبد السلام ومثله فلما أسلنا وتله للجبين في سورة الصرفات سلامه هنا عوضاً على للدلالة على المعنيين الصابقين الذين هما الاستعلاء والاختصاص. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام فرع إذنه إسماعيل عليه السلام على الأرض كما يفهم من السياق. وخص الجبين وهما جانبي الرأس من الأمام وبينهما الجبهة بالذكر هنا ليبين أن هناك فرعا خاصا بها واقعا عليها فإبراهيم عليه السلام حتى لا ينظر إلى وجه ابنه حال فيه فيقع منه رحمة له فيتردد جعل وجه إسماعيل عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه وهذا ليس بتكلف ولا تقول بل هو الذي ذلت عليه الآية بكلماتها وأذواتها وفياقها لذا صرح جماعة من السلف بأن هذه هي الهيئة التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها إسماعيل عليه السلام منهم ابن عباس وقسادته ومجاهد وغيرهم أحسنت يا مرأة الله فيك انظر إلى هذه الآية وتأمل معي أيها المبارك تأمل معي عظيمة فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام ربهم. وقبل ذلك سأحكي لك حكاية الآن فيما يتعلق بفهم هذه الآية الله عز وجل يقول هنا في هذه الآية العظيمة في سورة الصفات فلما أسلم وتله للجبين الكلام الآن عمل من؟, عن من؟ عن ابراهيم الخليل عليه السلام وعن ابنه اسماعيل وعن ابنه إسماعيل فلما أسلم أي ابراهيم واسماعيل عليهم السلام وتل ابراهيم الخليل عليه السلام تل ابنه اسماعيل تل للجبين إذا ذهبت إلى التفسير بالمأثور تنظر مثلاً إلى تفسير ابن جرير رحمه الله فتقف على هذه الآية لتقرأ تفسير ابن عباس لهذه الآية سيقول لك إن <تأكلم> إبراهيم الخليل. أنا أشرح لك الآن كلام من عبس. يقولوا إن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه لم يذبحه على الصفة المعهودة. الصفة المعهودة أن يوضع هذا الـ الـ الـ الإنسان أو كذلك عندما تريد أن تذبح بهيمة أو أحذرك تضعها على الجب أليس كذلك؟ <تكلم> على جنب من الجانبين ثم تقوم بالذبح. إبراهيم الخليل عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. مما هم بالذبح لم يفعل هذا. لم يجعل ابنه إسماعيل على جنب من الجانبين أبداً لا جنبه الأيمن ولا على جنبه ايضا كذلك الأيسر وإنما فعل صفة أخرى ما هذه ما هي هذه الصفة أنه جعل وجه ابنه إسماعيل الخليل عليه السلام إلى الأرض, إلى الأرض جعله إلى الأرض هكذا ثم لما أراد الذبح أخذ بهذه السكين فأدخلها من تحت حلق إبراهيم. إبراهيم أخذ السكين فجعلها من تحت حلق إبنه إسماعيل عليه السلام وهم بالذبح على هذه الصفة. فالوجه الآن وجه إسماعيل عليه السلام على هذه الصفة هو إبراهيم الخير ينذبح على هذه الصفة. ابن عباس لما ذكر هذا الكلام من أين أتى به؟ كثير من طلبة العلم بالكثير من الناس من يقرأ هذه الآن يظن أن هذا الوصف لهذه العملية التي حصلت قضية إبراهيم أراد أن يربح ابنه إسماعيل أن هذا من ما أخذه ابن عباس من بني إسرائيل وهذا ليس بصحيح أبين ذلك بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الكلام عن هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله مرة أخرى أيها لحبه نعود للكلام عن قوله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجليل هذه الآية التي وصف الله عز وجل بها إسلام إبراهيم الخليل وكذلك ابنه إسماعيل لله عز وجل في هذا الأمر العظيم ذكر هذه الصفحة وذكرت لك أن ابن عباس هو من معه في مدرسته في ومجاهد وغيره من الأئمة فسروا هذه الآية فجعلوا ذبحه أو إرادة ذبح إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل عليه السلام على صفة محددة وهي أن إبراهيم الخليل جعل ابنه إسماعيل على جهة يكون فيها الوجه متجه إلى الأرض يكون فيها الوجه متجه إلى الأرض وأراد أن يذبحه على هذه الصفة هذا الكلام من ابن عباس ومن وافقه على هذا الأمر لم يأتي من كتب بني إسرائيل ولم يأخذه عن صحف تقدمت من الكتب السابقة تصف ما جرى بين إبراهيم الخليل وبين ابنه إسماعيل عليه السلام أبدا وإنما أخذه من هذه الآية وإنما أخذه من هذه الآية وهذا الذي أريدك أن تنتبه له عندما لا تفهم كلام ابن عباس أو كلام ابن مسعود أو كلام أحد من أئمة أهل العلم في هذا الباب لا تجمح كثيرا إلى أن تقول هذا من, التف... من تفسير التفسير أو من هذا مما أخذ عن بني إسرائيل وهذا مما نقله فلان عن الصحف السابقة وعن الكتب التي تقدمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا لا تجنح إلى هذا فإنهم رحمهم الله وإن أخذوا عن بني إسرائيل شيئا مما لا يخالف ما نحن فيه في ديننا إلا أنهم أيضا لم يكثروا من هذا أبدا لم يكثروا من هذا مطلقا وعندما تنظر في تفسيرهم رحمه الله سواء كان ذلك في الدر المنثور أو في تفسير ابن جرير أو في تفسير بن كثير أو في تفسير البغوي أو في غير ذلك من التفاسير أكثر ما نقل عنهم رحمه الله إنما هو تفسير فهموه من كلام الله عز وجل لم ياخذوه عن بني إسرائيل ولا عن غيرهم وإنما فهموه من الكلام العربي المبين الذي جاء في كتاب الله عز وجل فلا تجمع كثيرا إذا لم تفهم الكلام أن تقول هذا مما أخذ عن بني إسرائيل هذا مما أخذ عن بني إسرائيل لا لم يأخذ عن بني إسرائيل وإنما أخذ من كتاب الله ولكن المسألة أنك لم تفقه ما سقيهم من القرآن ولم تفهم ما فهموههم من القرآن ولم تدرك من كلمات القرآن ودلالاتها ومن حروف المعاني ودلالاتها ما أدركوهم الذين هم اخذوا القرآن واستمعوا إليه وفهموه وهم أصحاب لغة يتكلمون بلسان عربي بين واضح لا لبس فيه فلما تقرأ هذه الآية فلما أسلم وتله للجبين اولا إبراهيم الخليل عليه السلام أمر بماذا أمر بماذا بالذبح المجرد أليس كذلك قال الله عز وجل في حكاية هذا الأمر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك هل أمر أن يذبح على صفة معينة؟ لا. لا، إنما أمر أن يذبح. إنما أمر أن يذبح. ما كيفية الصفة؟ لم يحدد له الله عز وجل هذه الصفة. هذا النبي الكريم إبراهيم الخليل الذي وصفه الله عز وجل فقال إن إبراهيم لأواهن ماذا؟ خليل. ابراهيم كان فيه من وكان فيه من الشفقة وكان فيه من الحلم وكان فيه من ما جعله الله عز وجل في قلب هذا النبي من التؤدة. والرفق بالناس شيء لا يوصف وهذا من كمال وعامة هذا النبي ولذا كان هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان نبينا صلواته ربي وسلم يكثر من ذكر إبراهيم الخليل يكثر من ذكره يكثر من ذكره جدا ويكثر من الثناء عليه بل إن الله عز وجل هو الذي تولى الثناء على إبراهيم الخليل في كتابه في كثير من المواضيع هذا النبي أمر بالذبح ولم يؤمر بكيفية معينة للذبح فقد خيره الله عز وجل في ذلك فاختار صفة ينفذ فيها الأمر الذي جاء من الله عز وجل وايضا يجمع فيها بين استجابته لأمر الله وبين رحمته لابنه التي جعلها الله عز وجل في قلبه فجمع بين الأمرين وهذا من كمال تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه نفذ الأمرين هو مأمور بأن يرحم ابنه وأن يشفق عليه وأن يكون لطيفا به مراعيا لجميع أحواله ومأمور أيضا بأن لا يرتكب شيء يكون فيه أثر على نفسه ويكون فيه بقية فكر تتعلق بأمر من أوامر الله عز وجل فجمع بين هذا كله بين الرحمة التي جعلها الله في قلبه بل التي امر الله عز وجل نبيه إبراهيم وامر غيره أيضا بأن تكون في قلوب الآباء على الأبناء هذه الرحمة الفطرية المغروسة في بين بين الأبي وأبيه هذه موجودة وباقية وهي شرعية وفطرية وكونية موجودة في قلب إبراهيم الخليل لم يبعدها إبراهيم ولم يزلها لما استمع إلى أمر الله سبحانه بل نسهد الأمر جميعا أما الأمر الأول فأن فهو أنه سلم ولن يرده شيء عن أن يقدم ابنه قربانا لله سبحانه وتعالى استجابة لأمره لن يرده شيء عن ذلك ولكنه أيضا يجمع مع ذلك يجمع الرحمة واللطف والرأسة والشفقة بهذا الابن وبنفسه أيضا حاله في حاله مع ابنه فجاء على هذه الخسة بأن رمى إبراهيم رمى ابنه إسماعيل على الأرض تلّه تل قوية شديدا حتى لا يفكر ولا يتردد وتله والتلّ يكون إلا إلا بقوة وشدّة فلما أسلم الجميع أسلم لله عز وجل وأريدك أن تتخيل هذا الموقف أيه المؤمن لا ليست ليست القضية ذبيحة للبحر وتقدمها لله عز وجل تشتريها بالمبلغ من المال ثم القضية يا أخي تصور عندك ابنك وهو من أحب الناس إليك وما جاءك إلا بعد تعب وجهد وزمن وتحبه محبة شديدة جدا ترى الدنيا كلها في هذا الابن ابن صالح ابن تقي ابن بر بابيه ابن قد جمع الله عز وجل فيه أنواع مما يعني يجعل الأب متعلقا شديد التعلق بهذا الابن شديد المحبة له ولذا قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن هذه الآية وعن تفسيرها إن ربنا سبحانه وتعالى لعله اطلع على تعلق لإبراهيم الخليل بهذا الابن وشدة محبة الله فأراد أن يخلص محبة الله عز وجل التي في قلب إبراهيم الخليل لربه سبحانه وتعالى فلا يخلطها شيء حتى لا, شيء لا يليق بها حتى وإن كانت محبة الأب لابنه وهذا الذي جرى ايضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع ابنه؟ مع ابنه إبراهيم مع ابنه إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم فكذلك إبراهيم مع ابنه إسماعيل فأمره هذا الأمر فاستجاب لله سبحانه وتعالى لكنه جعل وجه ابنه إسماعيل إلى الأرض جعل هاتين العينين اللتين قد ينظران إلى إبراهيم الخليل وهو يقدم على ذبح ابنه إسماعيل في هذه الحالة الشديدة مع الإسلام الكامل لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم والسكين بيب إبراهيم الخليل وهو يقدم على ذبح هذا الابن الكريم البر الرحيم لأنه هو نبي من أنبياء الله عز وجل يقدم على هذا الذبح فجعل وجهه إلى الأرض وأخذ السكين يريد أن يذبح وقد استجاب جميعا وأسلم لله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبيل وناديناه أي إبراحيم هذه الخفاة الكاملة هي التي أشار إليها ابن عباس ومجاهد وقتابه ودلت عليها الآية في حرف من حروف المعنى وهو قوله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبيل أي أن التل كان من جهة الجبين وهذا التل هو الذي أوصل هذا الرأس إلى إلى الأرض والتل كان من جهة الجبين فتله للجبين أي تلله تللا يوصل به جبينه إلى إلى الأرض يوصل به جبينه إلى الأرض فوصل الجبين إلى الأرض والجبين هنا ال هذه في الجبين الجنسية بمعنى أنه أوصل كل الجبين فإذا أوصل كل الجبين معناه أن أوصل طرفي الجبين هذا وذاك أوصلها جميعا إلى الأرض لم يوصل طرفا واحدا دون طرف وإنما أوصل الطرفين جميعا طرفي الجبين إلى الله سبحانه وتعالى أوصلهما طاعة لله قربانا إلى الله فجعلهما يماسان الأرض هكذا من جهتي حتى لا ينظر هو إلى عيني ابنه اسماعيل حال الذبح فلم يأمره الله سبحانه وتعالى بذاك فلم القسوة ولم الجفاء لم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يضع عينيه بعيني ابنه إسماعيل حال ذبحه أبدا لم يأمره بذلك وإنما أمره بالذبح مطلقا وهذا هو أقول لك أن هذا هو كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال الرحمة وكمال الشفقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده حين تنفذ الأمر الذي يأتيك من الله عز وجل وتنفذ معه أيضا هذا الأمر المعين تنفذ معه أيضا الأوامر الأخرى التي جاءتك من الله سبحانه وتعالى بان تكون شفيقا رحيما بالناس من أولهم إلى آخرهم فأنت عندما تريد أن تنكر منكرا أو تنفذ أمرا تأمر وتنهى وقلبك مليء بالرحبة مليء بالشفقة مليء بالرأفة على هؤلاء الناس الذين تريد أنت أن تخرجهم من الظلمات التي هم يعيشون فيها إلى, إلى النور الذي أراد الله عز وجل أن يهدي الخلق إليه هذا هو بعض ما يتعلق بهذه الآية ولكني أردت الإشارة فقط إلى حرفين من حروف المعنى في هذه الآية وهو أولا اللام الموصلة لام الصلة هذه والجنسية في قوله للجبي كلام واضح واضح؟ طيب. اقرأ يا عبد السلام وهذه أمثلة أخرى أدعوها للقارئ الكريم المثال الثالث قوله تعالى أأمنتم من في السماء اتفق أئمة الثلاث على أن الذي في السماء هو الله جل في علاء نعم وهذا بلا خلاف بينهم أن الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى وهذه عقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة فقط بل هذه عقيدة المسلمين من أولهم إلى آخرهم حتى دخلت فيهم البدع الله سبحانه وتعالى هو جل وعلا الذي على السماء ولا يكون سبحانه وتعالى إلا على هذه الصفة جل في علا فالعلو المطلق له سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وكل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى ولا يمكن ذلك إلا من فسدت سترته إلا من فسدت سترته هو الذي ينكر هذا العلو ينكر هذا العلو فارث يقول إن الله في كل مكان أعظم الله عز وجل عاد الله سبحانه وتعالى مثل هذا القول أو يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد في هذا القول ليس في علو ولا في سفل ولا في يمين ولا في شمال ولا في ذلك مما يقوله بعض أهل الفلسفة فالله سبحانه وتعالى قد أثبت له العلو المطلق في أكثر من ثلاثمائة آية في كتاب الله وفي السنة أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب بل إن في ما ترى من أحوال المخلوقات حتى من غير الإنسان ما يثبت علو الرب سبحانه وتعالى وأن تتضر إلى المخلوقات إلى البهائم إذا أرادت أن تجرأ وأن يعني إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن تتبرع إليه جل وعلا في أمر من الأمور إنما هي أن ترفع رأسها إلى السماء وقد شهد ذلك المرورا في القديم والحديث إذا أرادت أن تستسكي الله سبحانه وتعالى فإنها تستسقي بأن ترفع عينيها ورأسها إلى العلي الكبير سبحانه وتعالى هذه حقيقه ثابتة في الفطرة بل إنها يعني عقيدة ثابتة في قلب الإنساني لا يستطيع أحد أن ينكرها مطلقا عندما تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أين تتجه أين تتجه في دعائك إلى ربك سبحانه وتعالى تتجه إلى اليمين تقول هكذا يا رب أو تتجه إلى الشمال أو إلى الأمام أو إلى الأسفل أو إلى الخلف أين تتجه اذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى أين؟ أين تذهب لك إلا الله وأين الله الله في العلو المطلق سبحانه وتعالى هذه أقيدة ثابتة وهي ثابتة عند المسلمين جميعا عند الصغار والكبار وقد سألت طفلا في خامسة من عمره كنت معه فقلت إذا أردت أن تدعو الله إيش تقول قال أقول يا رب قلت ليش تروح فوق قال ربي فوق والله في الخامسة من عمره سألت آخر في السابسة من عمره قلت حبيبي إذا أردت أن تدعو الله عز وجل كيف تدعو قال أقول كده أقول يا ربي كذا قلت يا ربي أدخل أبوي وأمي الجنة ايش تقول؟ قال قل, قل يا ربي ادخلوا بأمي الجنة قلت ليش كذا؟ قال أدعو ربي أنا فسبحان الله أخي هذه عقيدة مضروسة في الفكر تريد أن تنكرها؟ لأجل فلسفة وكلام فارغ دعوا هذا عنا جميعا أيها المسلمون دعوا أن هذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له في أن ينكر الإنسان علوى الرب سبحانه وتعالى هذه جريمة من أعضل الجرائم ولذا حصل لبعض هؤلاء المبتدعة بعض هؤلاء الفسقة الفجرة في حق ربهم سبحانه وتعالى عندما أراد أن يسبح ربه وأن يقدف ربه كما سمع من البشر المريسي وهو ساجد يدعو ربه فيقول سبحان ربي الأسفل أعوذ بالله يقول هكذا سمع وهو يدعو في سجوده فيقول سبحان ربي الأسفل لأنه لا يريد أن يثبت العلوى الذي أثبته الله عز وجل نفسه وكذا يصل عقل الإنسان إلى انتها بالحد الأدنى في عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى ينزل الأمر من الله عز وجل بتسبيحه سبحانه وتعالى بأنه الأعلى وأمرك في حال سجودك في حال أدنى موطن وأدنى موضع تكون فيه أنت في حال أن يصل هذا الرأس لا فيه من الجبهة والأنف بل حتى الذقن يصل إلى الأرض فتقول سبحان ربي الأعلى تنزه الرب في هذا الموطن لأنه الآن في موطن أنت في موطن تحتد فيه أن تثبت علو ربك سبحانه وتعالى الذي فوق عرشه جل وعلا ثم يقول هذا الختيث هذا الفاجر سبحان ربي الاسفل وكل مؤمن بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى, يوم إلى يومنا هذا لا يقولون إلا سبحان ربي الأعلى هذه العقيده هي المؤمن لا أريد أن ندخل في كلام منطقي طويل في هذه القضية لكن يكفي في الفطرة التي غرسها الله عز وجل في قلبك إياك إياك أن تتعرض لهذه الفطرة بشيء يفسدها وبشيء يكبرها فإن ربك سبحانه وتعالى هو العلي المتعال جل في علاه استوى على عرشه وهو يقضي بين خلقه وهو مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى كيف الله اعلم تريد أن أصف لك استواء الرب كيف يكون هذا كيف يكون هذا من الذي يعلم ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية هذه الذات حتى يستطيع أن يصف استواءه جل وعلا على أرشه لا ندري ولكن نعلم ما معنى الاستواء ونثبت هذا يقينا وحقا طاعة لله عز وجل في كتابه وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته واتباعا لاجماع المسلمين اجماع يقينيا قطعيا في هذه المسائل أسأل الله عز وجل أن يحبيني وإياكم التي هي أقوى نعم السلام لكنهم اتبقوا أيضا على أن السماء على أي تأوين كانت لا يمكن أن تكون ظرفا للكبير المتعارف سبحانه وتعالى نعم فإذا ما المراضب في, في هذه الآية قيل بمعنى على وهذا حق ولكن بقي في معناها بقية فتأمل نعم أكمل هذه أمثلة للأذهان يعني الإنسان يفكر فيها أو يتأمل وينظر في كلام أهل الأذهان المثال السابع قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام في سورة الفوقان المثال الثامن قوله تعالى السماوات مفطرة فيه لا هذه الحروف الباء بالغمام الباء في السماوات منفطر به لها دلالة. تأما راجع في كتب التفسير ستجد كلاما يبين لك المعنى ويوضح لك المرض. نعم. المثال التاسع الفعل مرة ومر ويمرون ونحن ذلك في كتاب الله تعالى ثارت يتعدى بالباء وثارت يتعدى بالعلاء كما في قوله تعالى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون في سورة يوسف مع قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون فلما عُدّ في الآية الأولى بعلَى ولما عُدّ في الآية الثانية بالباء نعم هذه المقاية لا بد أن تنتبه لها هذه المقاية لا بد أن تنتبه لها ثارت يتعدى في فعل مرَّ بعلَى وثارت بالباء فلما فلما يتعدى مرة في القرآن بعلَى ومرة يتعَدَّ بالباء هذا لسِّف وحكمة ممكن أن تطلع على كتب التفسير وعلى ما ذكرنا لك من الكتب المعينة في حروف المعاني ستجد أن هناك فرق في الدلاله السياق كان يناسب هنا أن يأتي حرف الباء وهناك في السياق ما يجعل المناسب في هذا الموطن ان يأتي حرف على على تدل على الاستعلاء وباء تدل على الملاسقة فتارة المرور يناسب أن يكون بملاسقة وتارة المرور يناسب أن يكون ب... بعلو. بعلو فتأتي هذا وهذا من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى المثال العشر التغير بين العطف بالواوي والفاء في أوائل صورتي المرسلات والنازعات نعم سبق الكلام عن صورة النازعات بالنسبة لصورة المرسلات تأملها أنت بنفسك وستجد بإذن الله ما يثلج صدرك نعم ننتقل بعد ذلك إلى قضية لها علاقة بحروف المعاني نعرض لها سريعا وهي ما يسمى بالتضمين وهي ما يسمى بالتضمين هذا المصطلح التضمين مصطلح له علاقة بحروف المعاني له علاقة قوية جدا بحروف المعاني لابد أن نعرض له عرضا سريعا حتى يتضح لك الأمر بشكل أتم وأكمل فنعرض لمصطلح التضمين الوارد في عند البيانيين وعند النحات بل وعند المفسرين فنعرض لهذا المصطلح ونبين المقصود منه ونذكر لك امثله يسيرة عليه ثم بعد ذلك ننتقل باذن من الله سبحانه وتعالى ويعانه إلى المرحلة الثالثة نعم التضمين كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانين، وكذلك بعض النحات فالتضمين الذي نقصده هنا هو إشراب الفعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي ذل عليه السياق أعد التعريف وانتبه له قاعدة ما التضمين الذي نريده في هذا الموضوع؟ ما التضمين الذي نريده في هذا الموضوع؟ نعم فالتضمين الذي نقصده هنا هو اشراب الفعل معنا معنا فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأفضي وعلى المعنى الذي ذل عليه السياق. نعم هذا التعريف سنقف عنده طريط طويلا بين الله عز وجل في حلقة قادمة أشر الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. الله هم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفقه في الدين ومن أهل التأويل اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل وصلى الله على